وَأَكْتُبْ لَنَا فِي جَافِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ دَنَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شيء فسنكتب للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين ي تبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في والدورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحي لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبار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 وكلماته وتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون في الحق و فيه يعدلون